117. سيماهم في وجوههم من أثر السجود 118. ذلك مثلهم في التوراة 119. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستواع صَوْتَهُ يُعذِّبُ الذُّرَّ عَلَى غِيظٍ بِهِمْ كُفَّا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا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 نبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. 119. من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم